ونعوذ بالله من شغل مقسم على سيئات اعمالنا فيحيينا مثل ان من فلا في كل خير كانت في اجل دعائه ان قال اللهم اكفر ماله وولده وبارك له هذا حديث أيضا رواه المسلم في صحيحه وروه خليل رحمه الله تعالى يقول انس بن مالك رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم في يوم الايام هو الا انا وامي وقالتي ام حرام يعني نبره في البيت آل ذات فنعم انس وامه مسديه قالته ام ادخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم and then وقال له مصلي بكم وهذا يدخل تحت طرف رقبات وتعالوا على النجوة الرطوة وعلى الإثماء الرعوات وكلا شكا أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في حسناته وستكون فيه في ضيئه يوم القيامة واداموا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واداموا بها وقصوا صلى الله عليه والذي أعمل عليهم منه فقال جاء عن يمينه ثم صلى منه اي صلى الله عليه وسلم له حتى عن الدار الإمام البخاري أصحابه بهذا، وفي صلاة عباس رضي الله عنه ورثل من صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعله محمد عبد عباس بجواره وحذاره، فإن خرس عبد عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرس ساله النبي صلى الله عليه وسلم فكان عباس رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكد والعجل الشيء هنا أن أنا صلى الله كان عالمين من صلى الله عليه وسلم ثم صلى بنا صلى الله عليه وسلم ثم دعنا أهل البيت وهذا من بيت الرحمة بالمؤمنين كل خير من خير الدنيا والأخرة، فكيف بس أتوعاة الدنيا في نوايا تعالى لخير الدنيا كذمة إنسان وآخر بآلمن من أبهر الدنيا في خير الدنيا. الدنيا الدنيا الله في مال ولا دي أو زوجة، فهذا لا أسهل. النبي صلى الله عليه وسلم ع خير الدنيا والأح والأحسن أن ينور المرء بخير الآخرة. كما قال الله تبارك وتعالى ربنا اتنا حسنه وفي الاخره وقينا عذاب النار فاعبد بخير في الدنيا والاخره فقالت امتي ام انس رضي الله عنه يا رسول الله قممك لو انس إن رضي أن الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه جاءت فيه قصه الى في النبي صلى الله عليه وسلم رقضت الله ويجيبك أنس جدهم يا رسول ليس التحقير وإن المجدور والتباطن وقالتنا فوريكي كان أنا لا يوم صديق وفرنا مع النبي صديق حتى رفاة النبي صلى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان أتنقر والدين والاخوة حسن حس لكنها قرائن قصص ولها بهذه الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض الام او فرض الاب منفع اشفق الناس بالولد هو الوالد اشفق الناس بالولد امه امه هذا؟ وهذا معروف ان الانسان يشفق ويحب امه وقصد فهنا. وانس تقول النبي صلى الله عليه وسلم والله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد دعوتهم جميعاً ويكف نما النبي صل الله عليه وسلم ما سوء إذا شيئاً صلى الله عليه وسلم فقال له وهو يستطيع ان أن يفعل هذا من الكف عن الله وأنا طبعا ليش خذ الله لا فعندها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه بكره المال وبكثره وبطول العمر فتعمر انس رضي الله عنه طويلا من الصحابه موتا انس عنه واكثر تبارك وتعالى هؤلاء حتى يسعد ان ابنته امينه الكبرى اخبرك انه دفن له ونصد به يوم نظلم الحجازة بضع وعشرين ومع يعني نحن ما في الحياة مينة حجازين فهذا مباركة تعالى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وها وسلم صلى الله عليه وسلم وهنا أنا أكتب الأنصار لماذا ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فصار أكثر الأنصار لنا لا صفراء ولا حمراء إلا خاتمها يعني المقام مقام الدنيا لا لها ولا إلا هذا ففيه مشروعية الدعاء بطير وعاد قال عباد الله رحمه الله أنفسهم لا بفضل من عنا جهنم المطلقة ثم ذكر رسوله عن نذل مع علي بن أن سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول